غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى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 قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سمع الله لمن حمده الحمد لله الذي لا يرجى إلا فضله ولا رازق غيره لك الحمد حمدا يملا الميزان ولك الحمد عدد ما خطه القلم واحصاه الكتاب ووسعته الرحمه يا من خلق فسوى وقدر فهدى يا من امات واحيا واضحك وابكى يا من خلق الزوجين الذكر والانثى يا من يعلم السر واخفى يا من مع عباده يسمع ويرى يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال يا فالق الحب والنوى يا ذا الطول والانعام يا من يكفي من كل احد ولا يكفي عنه احد يا من ليس عن كرمه سائل مردود يا من ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وبابه مفتوح للسائلين ورحمته قريب من المحسنين يا شامل الخلق بنعمتك يا من لا يمله الدعاء اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا محمد صلاة يكون من بركاتها صلاح الحال ومن نفحاتها حسن المآل وأن نرقى بها في معارج التقى والكمال اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها ابدا رحمة لا تعذبنا بعدها ابدا في الدنيا والاخره ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا تفقرنا بعده الى احد سواك اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا كدا اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو واصرف عنا من الشر فوق ما نحذر اللهم اهد اولادنا وبناتنا لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم للبر والتقوى اللهم زدهم ولا تنقصهم واعطهم ولا تحرمهم واكرمهم ولا تهنهم واجعلهم قره اعين لنا وجعلهم قرة عين لنا اللهم إنا نستأمنك أبناءنا وإخواننا المبتعثين بالخارج اللهم وفقهم وأعنهم واكلأهم بكلئك واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم اللهم زودهم بنور علمك لكي يعودوا ويخدموا دينهم ووطنهم اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اغفر لوالدينا ولوالد والدينا اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وبيض وجوههم ويسر أمورهم واشرح صدورهم وشافي منهم من كان مريضا وامسح عليهم بيمينك الشافية وارحم اللهم من مات منهم وفارق هذه الديار اللهم اجعل قبورهم روضه من رياض الجنان فاللهم اغفر لهم وارحمهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اجمعنا بهم في أعلى الجنان اللهم اجمعنا بهم في أعلى الجنان اللهم إنهم أحسنوا إلينا فأحسن إليهم يا كريم اللهم ارفع قدرهم ويسر أمورهم اللهم أكرمهم ولا تهنهم وأعطهم ولا تحرمهم وزدهم ولا تنقصهم اللهم جعلنا تحت رهن إشارتهم وارزقنا برهم احياء وامواتا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا واقربائنا وجيراننا وأصحابنا ومن أستى إلينا معروفا ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك ومن شملتهم شفقتنا اجعلنا جميعا من عتقائك من النار اللهم إنا نرجوك في هذه الساعة وأنت سبحانك تنزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلالك اللهم يا ربنا ويا خالقنا ويا رازقنا ويا الله ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا خير الغافرين نسألك أن تغفر لنا وترحمنا وأن تجعلنا من عبادك الفائزين اللهم بيض وجوهنا في هذه الليلة ولا تخرجنا من مصلانا هذا إلا وقد غفرت جميع ذنوبنا وكتبتنا من عبادك العتقاء من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من عقوق الأبناء ومن قطيعة الأقرباء ومن جفوه الأحياء ومن تغير الأصدقاء ومن شماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء ومن الشدة بعد الرخاء ومن الفقر بعد الغنى ومن الضلالة بعد الهدى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد الرسول المجتبى والنبي المصطفى صل عليه واله الشرفا وصحبه النجبا ومن تبعهم بإحسان واقتفى